وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ قُلْ أَنِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الظَّلَالَ فَمَا رَبِحَتْ جَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِينَ سَتَوْقَدْنَا عَرَانٍ فَلَمَّا أَضَأَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي غُلُمَاتِ الَّا يُبْصِرُونَ صُمُّ بُكْمُ النَّعْمِ فَهُمْ لَا يَرْدِعُونَ أَوْكَ صَيْبٌ مِنَ السَّمَايِ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَادٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتُ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 أبناؤه وأنزل وأنزل من السماء ما أنفخرت به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداه و أنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا فأتو بسورة فأتو بسورةٍ مِنْ مثله ودعوش وذاكٌ من دون الله إن كنتم صادقين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 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منا من ثمرة قالوا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 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأخياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 أئمة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وأنحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال آبؤني فقال آبؤني بأسمائها أولئك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 وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا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 قل نهبط منا جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبيع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون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 لا قو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين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 وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَائِكَ الحَجْرَ فَفَجَرَتْ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ عَشْرَةٌ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُّ وَشْرَبُوا مِنْ الرِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم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 الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أدره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها مكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن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 بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابى علينا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 إن منا لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منا وإن منا لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون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 وَإِذَا خَلَعَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُّوْنَ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ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 ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروه به ثمنا قليلا فويل لهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام عدود قُلْ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلَى قَلِيلٍ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مَعْرِضُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ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 إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون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 من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بضياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين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 لا سفة تمنو الموتى كنتم صادقين، ولئي تمنوه أَبَدًا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصًا نَاسٍ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْدُ أَحَدٍ مَنْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ يَوْدُ أَحَدٍ مَنْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّهُ عَمَّوْ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 أم تريدون أن تسألوا رَسُولَكُمْ كَمَا سئل موسى مِن قبل ومن يَتَبَدَّلِ الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّاراً حسداً من عذ الأفوسهم حسداً من عذ الأفوسهم من بعد ما تبين لهم الحق فأخف وصفه حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.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 ومن أظلم من من عمسا لد الله أي يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها هؤلاء كما كان لهم أي يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين وَاتَقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُ وَشْفَعَتُهُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ إِذِ بَتَلَ أَبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي رَاعِنُكَ لِلنَّاسِ مِمَّنْ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى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 قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ أرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم